أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم